وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَسْتَاءً آتِيكُم مِّنْهَا بِخَزَّةٍ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 يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تقف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم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 ولقد آتينا داود وسليمان عِلْمًا، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس أل فَأَوْقَعَ طَوَى يَدِهِ وَأُتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمَبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُذْعَنُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى واد التي قالت نملة ويا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحك من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 وتفقده الطير فقال مالي لا أهل هدى هدى أم كان من الغائبين لا أعذبنه عذبا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني مبين فما كث غير بعيدٍ فقَالَ أَحْطَتُ بِمَا لَمْ تُحْطَ بِهِ وَجَتْتُكَ مِنْ سَبَإِ بِنَبَإٍ يَقِيلُ إِنِّي وَجَدْتُ مَرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرجون يخضع في السماوات والأرض ويعلم ما توقون وما تعلنون. اللَّهُ لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سَنَوَضُ أَصَدَقُتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 اللهم الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وقتوني مسلمين؟ قال يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة الأمر حتى تشهدون.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 وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير من ما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون اؤجئ الىهم فلناتينهم بجلود لا قبل لهم بها ولنخرج لهم منها اذله وهم صاغرون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 وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِرُوا لَهَا أَوْ شَهَنُوا أَتَهْتَدِي أَم تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَن مَّجَأَ وكذا أرشك قالت كأنه هو وأمتين العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل له دخل الصرح فلما رآه حسبته لجة وكشفت عن ساقها.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 تَأَمَّلْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ قَاوِيَةٌ بِمَا غَلَمُوا إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 فأنبتنا به حذائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أما وَجَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً إِلَّا هُم مَا بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 نهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإلهما الله تعالى الله عما يشركون أَمَّ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَّ يَعْزُقُكُم مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُم إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ هل لا يعلم من في السماعات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل اذارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون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 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحذن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 111. وإنه له لهدى ورحمة للمؤمنين 112. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم 113. فتوكل على الله إنك على الحق إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتك إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وَإِذَا أُقْعِيَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ ذٰبَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۖ أَنَّ مَن مَّاسَكَنُوا بِآيَاتِنَا لَا يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوِجًا من يَكذّبُ بِآياتِنَا فَهُمْ يُزعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ كذَّبْتُ بِآياتِ وَلَمْ تُحِقُ بِهَا عِلْمًا أَمْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 ذَٰلِكَ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّهُ آتِيهِ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ صنا الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ما جاء بالحسنات فله خير منها وهم من فزعين وما إذ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 وأمنت أن أكون من المسلمين وأن أتل القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وَمَا ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْفِرِينَ